113. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 114. الذين يجدونه مكتوبا توب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. 119. ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا Or yang azal